يَشْكُرُ <شفور> الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْقَرَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا هَلَكٌ والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها جزاء لذلك في كل كفور وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُنَبِّئْكُمْ مَا يَتَفَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَعَلَ أَكْمَهُ نذيرٌ تَذْهَبُ فَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ